وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قُلْ إِنَّ هَادِينَا وَنُوحًا هدينا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذريته داوود واسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذالك كان المحسنين وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَسَعُ قُلْ هُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلُ وَالْيَسَعُ وَيُونُسَ وَالْطَّا وَكُلَّ فَضْلٍ ضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَعْدَنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عباده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 Ba ekful biha ula ifakod wa kela biha comala is اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَانٌ